بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم كما قال الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس كلا كيله أناخ بآخرين يعنون إما بقحط فلا يميروننا ولا يتفضلون علينا وإما بظفر الكفار بالمسلمين فلا يدوم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زعما منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في اقسامهم بالله جهد عيمانهم إنهم لمع المسلمين وبين في هذه الآية أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهود أنها لا تدور إلا على اليهود والكفار ولا تدور على المسلمين بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده الآية وعسى من الله نافذه لأنه العظيم الذي لا يطمع إلا فيما يعطي والفتح المذكور قيل هو فتح المسلمين لبلاد المشركين، وقيل الفتح الحكم كقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريضة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير، وقيل هو فتح مكة وهو راجع إلى الأول وبيّن تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق أي الخوف وأنهم لو وجدوا محلا يستترون فيه عن المسلمين لسارعوا إليه لبغضهم من المسلمين وهو قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ففي هذه الآية بيان سبب أيمان المنافقين ونظيرها قوله اتخذوا أيمانهم جنة وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى عنهم المؤمنون وأنهم إرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم وهو قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وبين في موضع آخر أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء وهو قوله يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن لهم عذرا صحيحا وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم لا لأن لهم عذرا صحيحا بل مع الإعلام بأنهم رجس ومأواهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق وهو قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وبين في موضع آخر أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم أنفسهم وهو قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الآية وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعة جميعا إلى السبب الأول الذي هو الخوف لأن خوفهم من المؤمنين هو سبب رغبتهم في إرضائهم وإعراضهم عنهم بأن لا يؤذوهم ولذا حلفوا لهم ليرضوهم وليعرضوا عنهم خوفا من أذاهم كما هو ظاهر قال المؤلف رحمه الله تنبيه قوله في هذه الآية الكريمة ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا فيه ثلاث قراءات سبعيات الأولى يقول بلا واو مع الرفع وبها قرأ نافع وابن كثير وابن عامر الثانية ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضا وبها قرأ عاصم وحمزة والكسائي الثالثة بإثبات الواو ونصب يقول عطفا على أن يأتي بالفتح وبها قرأ أبو عمر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين والتواضع لهم ولين الجانب والقسوة والشدة على الكافرين وهذا من كمال صفات المؤمنين وبهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأمره بلين الجانب للمؤمنين بقوله واخفض جناحك للمؤمنين وقوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك الآية وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين والشدة على الكافرين من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقد قال الشاعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمدي وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهندي وقال الآخر فيه وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب لللين. وأن لا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور والشدة في محل اللين حمق وخرق وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر فإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.